اللهم سرنا الله تعالى لرجائكم وردنا من الذيب ونسعنا ببركاتكم وانذر انذر في اعلى جنات جنة الفردوس مع الذين آى الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ما ادائ ترفيق اللهم اجعلنا معهم مع اولياك يا رب يا الله انك على كل شيء قدير و جدير وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراحة ليهم غير المغدوب عليهم الدين آمين حبب والصلاة والقسنين على سيدنا ونبينا محمد الرعوذ الرحيم اللهم صدق وسلم على الحليل والله مدرك اليوم <تصفيق> كما رمضان وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد اخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بي ابي وامي اخبرني عن اول شيء خلقه الله قبل الاشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي وريرة رضي الله تعالى عنه وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث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 فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سر آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله ابن عبد المطلب ذي القبر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمنته أحشاؤها بنعونة الله محافرة على حق هذه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 لتمسلط على أهل هذا العالم في قلوبا تفضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم <تصفيق> الله ربنا وسلم أشرق الصلاة والتسليل على سيدنا وملينا محمد رغف الرحيم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 متشوقة إلى التقاط جواهر قلوزه وكل دابة لقريش نفقت بتصيح العبار معينة بكمال البشار وما من حامل حملت في العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطور الفرح بملاقات أشرف البرجات وبروزه من عالم القفار إلى عالم الضور أعبت نقله في البطول والضور فأظهر الله في وجود بهجة التكريم والرصوف في العالم الكبير ما اذا تشتي في الارض يبرز هذا البشري اللهumma salli wa sallim ashra wa salayka wa tasim azaina wa amina Muhammadan nabiyyal rahimin radhiya ونور مبارك علينا وعلى آله فعين قرب اوان الحبيب اعلنت السماوات والاراض ومن فينا بالترحيب وانطار الجود الالهي على أهل الوجود تسعد واسيه الملائكه بالتمشير للعالمين تعيد الحمد لله ودا الى الله الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله ودا إله إلا الله والله أكبر والخزرة كشفت قناع هذا المستور ليغرس نوره كاملا في عالم الغرور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خضاص الأمة أن يحضر عند وضعه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لافها والصماط الغنود فحضرت بتغطيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من طول العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على عذوره وجود هذا المولود فانخلق صرح الكمال من النور عن عمود ورز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه الله محمد صلى الله عليه وسلم ينبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Salatullah alaika أشرى على الدار التي أجد نبيه وجد مرض صابع ما دوا لي أيل قولي ون سوء وسون يا ربي سامي المستامر ليس يال هذا عيدنا اقرعوا الجامع فاخروا ما debon ruham din jalat ya sura muallana ila atana mustafa hadi mualla Ya law kula ma unsana ya ya ya ya ya ya murshad maraba marhama Love. وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسما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 ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأخضر الحمائب وأكبرنا عن عبد الرحمن الدعوة عن أمي الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك رب قالت الشفاة فضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسه وأبجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وحشاررة عن يحيني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال حل المغرب واسفر ذلك عني ثم عاوني الرعب والظلمة والكشار رفع المسار فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال حل المشرق قال الطالب يا زملاء مني على بال حتى بتعث الله وكنت من أول الناس نسما و كم ترجمات السنة من عظم المحدثات و باين الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفي عند مولاه وأن عين عيناته في كل حين ترى وَأَنَّهُ الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمٍ اللَّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ أَشْرَقَتْ صَبَاحَاتٌ وَتَفَسِيرٌ عَلَى شَيْءٍ غَالِبٍ مُحَمَّدٌ لِلرَّحْمَنِ حيث تشرفت الأسماء بأخبارها للحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالي الشهادة والغيوب تعرك قمة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه لعرف السامع ما أكرم الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السابع ما أبني عليه من شريك الأخلاق بأرن واعية فإنه سوف يدمعه من أوصاف العبيب على رتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار عدمة الله في خلقه وغلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعت على أخلاق سنية وقامت في صورة أسرة بدرية فألقم كان صلى الله عليه وسلم أربع القامة أم يظلون مشربا بحمره واسع جبيني اسمه شعره بين الجبهه والوفرة ولو الاعقيد الغامن في قصى في مفاصل وكرابي والاستقامة الدامنه في معاصره واوصافه لم يكتب بشر على مثل خلق في معاسر نظره وسمعه ونطقه قد خلق الله على ادنى صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها تقصور اذا تكلم ناس من المعارش وعنوني الفارس الدر وقد اوتي من جوامع الكرم ما عجز عن الاتيان به مسيم مخاقع البغاء بنا تَتَنَزَّهُ الْعُيُونُ فِي حَدائِقِ مَحَاسِنِ جَمَالِهَا فَلَا تَجِدُ مَخْلُوقًا بِالْوُجُودِ عَلَى مِثَالِ سَائِدٌ دَقُّ التَّبَسُّمِ وَنَشْوُ الْمَيْنَةِ وَنَوْمُ الْإِرْفَانِ مَا سِوَى خَلْقِ النَّسِ وَغَيْرُ مُحْيَاةِ الرَّوْضَةِ رَوِيَ الْمَاءُ رحمة كله وحسب وعزم ووقار وعسمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مبسط من الله وإذا مشاف كأنما ينحق من صبر فيكون سرعا من غير خبر فالله تزرع طاصر الذي لا يأتي على فتح باب أوصى فيه مفتاح والبدل التلم الذي يخل الألباب إذا فخيرته أوسناه سناه حبيب لا يغلو البدل من حسن وهي تحيرت الألباب في وصف معناه فما لا يعرض القول عن وصف يعز الواصفين فما يعرف القول عن وصف يعجز الوصفين أو يترك الفهر معنى ذات الجلة يكون لها في وصفها مشارك أو قريب كاملت معسن فلو أهل السلام للبدل عند تمامه لم يخصفه وعلى تفن وصفه بوصفه كفن الزمان وفيه ما لم يوصفه ما ادنى قدره العظيم واوسع فظله امين اللهم صل وسلم على محمد صلى كل من بذلك شاهد شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العالم تسين هذا رسول الله هذا المصطفى هذا تات <تصفيق> اما makat ya di Allah annam Terima kasih. معنا وعياته أصل الختاة وعاتنا ما يقال سألنا من عطا عيات التساء المنا Allahumma sabarullahi wa sallam amin maasi lilakhalak di mata diguah kita peti mukul nolak karena sabarullahi wa sallam asalna sihulku wa kalqa wa au walaku ilah makar bilakhalak isabakah علما ورفقا برى لا يكون ولا يفعل إلا معروفا له الخوف السمق ولقز المحتوي على المعنى الجزء إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلا وهو الذي الشبيب الرحيم لليتيم والأرملا ولغمى صله اخلاق اللابهل القويان التي ترتعل من اقراصا قويه من البريه ومن الشتي بيقاض فرض الطرق والمنازل وبارقدك يطهر مد الوجع من سوء فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمفيد في خلق وخلقه يشرع في خصوصيا فما من خوفر في البريد معمود إلا وهو متوقع لزيط الرجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه ولا ظنوا لا قيمة لديي وما كان لي أصابون سن طنطا مذبقا أخذ على, على ند في السما بعيناني وواليم بسط كلامه في تدوير ما فدور من وقاي مولد اللبيل وحكاية ما قول الله بها دع تغرب من التقريب وتعديل والقرق العظيم فحسن من لي أن أمسك علنة أفلام بهذا المقام وقع السلام على سيد الأنام السلام السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وبذلك ينص الختم كما ينص التقاليد وعلي يوضل الصلاة وتسليم اللهم صلاة وتسليم وعلى سيدنا ونبينا محمد الرحيم الله قد تم ما الله ما قصدنا واساميننا جميعا من بركتي نور الشام يا alone bab kun sa ba ma la le sa ba kun sa se entada a dana katanna allah makasibna katanna allah makasibna wa san الله تعالى عليه وسلم أن يجعل زعي مشكورا وفعلي فيه محجولا وأن يكتب عملي في الأعمال المبهولا وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولا اللهم يا مني تتوجه الآمن فتعوه ارفعوا الولي إلي بأشرف الوسائل التي سيد المرسلين عبدك الصادق امين سيدنا مولانا الذي عمت برسالته العالم سيدنا الرحمن الذي عمت رسالته عالم انصر يا تسلم على ذات كاملة الله صلى الله عليه وسلم مستوضع أمانتك وحفيز سرك وحامل جاية دعوتك الشاملة الآل الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف للأفخار في قرد موطن والله في القرد مرمال فاصم الامتادك في عبادك وساق بروس ارشادك في عهد الامتادك سيدي التومين وأشرف الزربين العبد المحمود الخالص المخصوص من دم أجر الخصائص اللهم سلم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وصلى عليه وعلى اله واصحابه والي حضر ترابه اللهم ان القضي عليك جاه النبي الكريم العظيم ونتوسل اليك شرف مقامك العالي اذ تلاحظ ما في حركاتنا وشكاياتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا لجميع رعايتك وحسين رعايتك وأن تمنرنا من شرص القرب إليك وإلى هذا الحبيب راية آمالنا وتتقبل لنا ما تعركنا فيه من نيتنا وعمالنا في حضرة هذا الحبيب ورائب اتباعه من السابقين ولحقك وحقه من المؤديين ولعادك من المحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظلونا جميلة هي وسينتنا إليك فلا تحرمنا آمنا بك وبرسولك وماجه الضابر المد ومنا بالرفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب موازر ووالاه وطاهره وعم ببركته وشريف وجه وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطر وادينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهات وهذه الرايه في القويم في جميع القاره المشوره ومعالي الاسلام والايمان باهلها المعم باهلها معقول ما له رسولا واشفي لهم تربه واغلت إلى المدينين واغفر منبُ النبيين وتطوبَ قوة التالبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وافي شرًا معتدين للظالمين وافسطِ العدن بولاة الحق بجميع التواحي والأخبار وأجب بتأييد من عندك ونصر على معاندي من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع الفتايا وفي العز المكين من الثلور والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتنا قائلي وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بالخير الأجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسامي والأرواح والقمر وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوخ، من وآخر دعوانا ألي الحمد لله رب العالمين. فاتحه بسم الله الرحمن Bukan ngobrol-ngobrol katanya, mau yang mau tarik mau berjamakkan atau minimal yang ceramah. Kita tidak membuang batu, wah hasil prosa dan nashisha, nashobalcahlah, kah hasil lainlah minat berkilah. Insya ini malam adalah malam berberkah. Selain kita akan mendapatkan manfaat, tapi yang telah kita kerjakan dari sholat, nabi saw pun dah berharap pada akhir-akhir bulan syawal ini Allah lindungi, Allah jaga, Allah fihara dari segala macam barat dan fitnah, kita mungkin segala macam fikir kita dan juga kejahatan orang yang berwasiat pada ini tempat persediaan beberapa orang yang KPK terhadapnya. Ya, ini aku itu menjadi soalan yang kakuilah daratnya di surau sahansaat tihap. قاذور للنشاطان الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك يوم الدين اياك نعبد واستعين بما شاء الله استعين صلاتنا جامعك رب التبارك والله ان امين امين kenapa tersurat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad صلوا على النبي اللهم سهل وسهل مبارئ عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه محمدا رسول الله أصعب الكلام كلام يخص الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الرسول من أصعب ما يمكن لأنه لا يمكن لأحد أن يمدح الحبيب المصطفى عليه أكبر الصلاة والسلام فربه هو المالح ولذا نقول الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا محبي الرسول صلى الله عليه وسلم يا أحباب النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، هنحنا نقترب من شهر المولد النبوي الشريف، ونرجو الله عز وجل أن ينزل علينا من من بركات هذا المولد النبوي الشريف، من بركات النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصنا من بركات النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. الف ألف صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الف ألف صلاة والسلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله تعالى رحمة للعالمين ألف ألف صلاة والسلام عليك من الله إليك ألف ألف صلاة والسلام عليك من ملائكة السماوات والأراضين إليك يا سيدي يا رسول الله ألف ألف صلاة والسلام عليك منا إليك الف ألف الصلاة والسلام عليك منك إليك الف ألف الصلاة والسلام عليك من رب العالمين إليك على الله تعالى درجاتكم دائما يا سيدي يا رسول الله وأمدنا بمددكم ونفعنا ببركات أنفاسكم الكبسية وأفاض الله تعالى عليك مما لا عين رأت ولا اظن سمعت ولا, قل على قلب ولا على قلب بشر ولا خطر على قل البشر يا سيدي يا رسول الله وأفاد الله تعالى عليك من عناياته وبركاته من وبركات جنة السماوات والأراضين وأفاد الله تعالى عليك من ذات بحته يا سيدي يا رسول الله من خزائنه التي لا تعرف يا رسول الله وأفاد الله تعالى عليك من أنواره ومن تجردياته ومن بلقة أسمائه وصفاته ومن علوم القرآن يا سيدي يا رسول الله وأفاد الله تعالى عليك من أسرار القرآن وأفض الله تعالى عليك يا سيدي يا حبيب الله مما لا يمكن علمه أبدا ولا يظهر حكمه أبدا في هذا العالم أو في ذاك العالم يا سيدي يا رسول الله يا رحمة العالمين جئناك متواضعين جئناك على بابك يا سيدي يا رسول الله فلا تردنا عن بابك خائبين وأدخلنا في بحر عنايتك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله بشهادة السماوات والأراضين بشهادة الله عز وجل بشهادتك يا سيدي يا رسول الله بشهادة ما خلق الله عز وجل من الماسوى نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله شهادة دائمة يا رب يا الله دائمة في كل لحظة من لحظات حياتنا في كل لحظة من لحظات هذه الدنيا إلى أن نلقاك يا رب العالمين شهادة بمحبتك لمحبتك ومحبة رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام ونستغفرك من الذنوب التي ظهرت منا من يوم نسل ربكم قالوا بلا إلى يومنا هذا كم ظهر منا من كبائر وجنائيات وأسهام وبهتان وخيبة ونميمة توبنا ورجعنا إلى الله نتوب إلى الله توبة مسحوبة يا ربي تقبل توبتنا ومن عهدنا هذا إلى يوم القيامة نرجو حفظك وأمالك يا رب العزة والعظمة والشبرود يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأن حبيبك المصطفى قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة. وأدى الأمانة على وجهها يا رب العالمين أدى الأمانة إلى الملائكة وإلى الإنس والجن يا رب العالمين يا الله يا الله فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا سيد يا رسول الله أمد أمدنا بمدد من عندك أدخلنا في بحرك يا سيدي يا رسول الله أدخلنا في بحر تجلياتك يا سيد يا رسول الله لا تتركنا على الأبواب واقفين بل أدخلنا إلى دارك يا سيد دار الخلد دار الخلد يا سيد يا رسول الله دارك الذي بشرك واعطاك الله إياه أن جعل ذكرك واسمك مع اسمه حيث لا يمكن أن يقال لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يا, رب يا ربنا يا الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى سيد السادات ونور الموجودات يا من لا مرجع منه إلا إليه فلا تخيب رجعنا يا الله يا سيد السادات ونور الموجودات يا من في بيتك الكرام يا سيد يا رسول الله بأوليائك بأصحابك الفخام أن لا تردنا عن بابك خائبين ولا للحظة واحدة يا ربنا يا الله خاصة في هذا الشهر الكريم الذي سيأتي أمامنا شهر ربيع الأول اجعل تجليات بدادة بعثة حبيبك المصطفى علينا تتجلى بها علينا يا الله يا الله يا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن اللسان قاصر والقلب خائب والعقل غائبا ونحن لا ندري أين نحن العباد لا يدرون أينهم إلا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيا سيدي يا رسول الله أخبرنا بما يجب علينا أن نقوم به قال الله تعالى في كتابه الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه فنحن منتظرين يا سيدي يا رسول الله كرمك وعطاؤك حتى نأخذه ما هو الذي سنأخذه هل هو العلم الشرعي هل هو العلم الفقهي أو هو علم الحديث فهذا كله موجود وأخبرت عنه نريد يا سيدي يا رسول الله إضافة إلى ذلك نريد يا سيدي رجاء أن تفتح على قلوبنا من الأسرار من الأسرار لأن القرآن كله أسرار وكله إشارات وكله كلمات مقطعة وكل له وكل حرف له مدلوله فافد علينا من هذا المدمر فافد علينا من هذه الأخبار الذي أفت عليها أولياءك الكرام وسحابتك الفخام يا سيد يا رسول الله يا رحمة للعالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي أي هذا أمر على كل مسلم ومسلمة وعلى كل إنس أو جن وعلى كل الملائكة وهي آية من آيات القرآن والقرآن معروف بالدليل أنه كلام الله القديم وليس بمخلوق القرآن ليس مخلوقا بل هو قديم وهو كلام الله فإذا هذه الآية غير مخلوقة بل هي من القرآن في كلام الله القديم ولا يدري أحد معنى كلام الله القديم لأن الكلام القديم له أسرار أما ما أرسل إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهو القرآن الذي نقرأه أما القرآن الذي علمه ربه للنبي صلى الله عليه وسلم هو نفس آيات القرآن الذي نقرأه ولكنه بالأسرار وإذا لم ندرك الأسرار فيعني ذلك نقص كبير منا، لأن الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يقضيها أي مرج بحر الظاهر وبحر الأسرار فعلينا نحن أن نتتارك إلى أن نصل إلى بحر الأسرار كما كان أبو يزيد البصامي رضي الله تعالى عنه يقول يا رب كيف الوصول إليك وجاءه الخطاب بعد مدة طويلة تركه الله عز وجل على على بابه يطلب الدخول كيف الوصول إليك حتى جاء الخبر يا أبا يزيد تريد الوصول إلى الله تعالى فترك نفسك وتعال فعلينا أن نترك أنفسنا أن لا نغب أن لا نحسد ان لا الله لا نكره بل نسامح ان لا نقول لا لاي احد لا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا والاولياء الله هم الشلال النازل من الجبل ويصبح نهرا وينتهي الى البحر ويدخل في المحيط فعلينا أن نمتزل ذلك بأن ندخل بحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الباب مفتوح حيث قال في قحر سيارة الصلاة على النبي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق فهو الفاتح لما أغلق فكل مغلوق هو فاتحه وكل سر هو فاتحه وأسرار القرآن من أسرار القرآن هو فاتح على قلبك على مقدار ما تتحمل فنرجو الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن نرجو من النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله أن تسامعنا أن تحاضرنا أن تناظرنا نرجوك يا سيدي يا رسول الله أن تفتح على قلوبنا من معاليم القرآن والإسلام Bismillahirrahmanirrahim Wa la hawla wa illa billahi al-adhim -al Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tadi guru kita Syuhisyen Al-Qabani Mata'an Allah betul ihayatih Semoga Allah menjangkan usia beliau Keluarga beliau dan guru-guru beliau Dalam keadaan yang terbaik Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tertawasil kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memohon kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan permohonan yang sangat banyak di antaranya beliau memohon agar kita semua dimasukkan ke dalam hadiat Nabi Muhammad Sallam, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala sebuah kenikmatan yang di sana malai nuraid walau dunusami aid walau kotor ala kalbi bashar kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga tidak pernah dipandang oleh mata yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia lisan ini tidak akan mampu berbicara pena tidak akan mampu menulis para awliya semua manusia berada dalam dalam kebingungan kecuali setelah mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW dan kita tidak akan bisa berbicara karena yang bisa berbicara sebetulnya hanyalah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau tawasul kepada Rasulullah minta kepada Rasulullah sebagaimana dikatakan bahwasanya Rasulullah telah diberi oleh Allah segala sesuatu setiap saat setiap saat setiap detik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala baik karunia-karunia yang yang sifatnya batiniah sirr Karena itu beliau mohon kepada Rasulullah S.A.W dengan berat, berkata sudah berdiri di depan pintu mulia ya Rasulullah kami ini sejak di hari diciptakan oleh Allah Subhanahuwataala ketika Allah mengatakan ala shtubirab tibum kaulubala saat Allah mengatakan kepada kita semua ala shtubirab bukankah kalian bukankah Allah Tuhan kalian semua kemudian kita semua mengucapkan bala ya benar ya Allah Engkau Tuhan kami Sejak hari itu sampai hari ini kita telah berbuat dosa yang banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita banyak melakukan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil kepada Allah Karena itu ya Allah kami semua bertobat kepadamu Dari semua dosa tadi. kami menguang ampun kepadamu ya Allah Dengan wasilah Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian beliau minta kepada Rasulullah s.a.w. Agar bermurah kepada kita semua Agar Rasulullah memberikan karunianya kepada kita semua Sehingga kita dapat meng mengucapkan beberapa rahasia-rahasia dari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah telah diberi ilmu oleh Allah. Semua ilmu datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi beliau mengcantarkan di mana Allah menguasahkan Inna Allah wa malaikatahu Yusalluna alim Nabi. Ya ayuhal Ladin amanu sallu alaihi wasallamu tasylima. Ayat ini sholawatul salam merupakan salah satu ayat Al Quran yang sifatnya adalah Qadim bukan sesuatu yang baru, karena Al Quran bukanlah makhluk. Ayat ini disampaikan oleh Allah dari rahimnya Allah sejak zaman Qadim dari Allah subhanahuwataala. Apa yang disampaikan Allah ke dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah sama dengan apa yang yang, yang, yang sampai ke telinga kita. Maksudnya. Rasulullah menerima wahyu itu Dengan semua asrarnya Dengan semua rahasianya Tapi kalau kita membaca wahyu tersebut Sekedar lahirnya saja Sehingga kekurangan yang sangat besar Sebuah kerugian yang sangat besar Bagi kita semua Jika kita hanya mengetahui yang lahirnya Memang benar Ayatnya ya itu Ayatnya cuma itu Tetapi tidak sama apa yang diperoleh Rasulullah SAW dengan apa yang diterima oleh kita semua Karena Rasulullah SAW menerima ayat itu lengkap dengan rahasia-rahasia dari setiap huruf yang ada di dalamnya Karena setiap huruf dari Al-Quran merupakan memiliki rahasia tersendiri Setiap hurufnya alif, ba dan seterusnya semua huruf itu punya rahasia-rahasia tersendiri Asrar yang sangat banyak kita tidak mengerti apa yang akan dibukakan oleh Allah taala kepada kita di malam hari ini karena itu berulang kali beliau minta kepada Allah subhanahu wa taala agar diberi ilmu-ilmu yang mendah menyebabkan bisa Semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi kita berada di permujung bulan Safar, Bulan yang sudah dekat sekali dengan bulan maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau minta kepada Allah Agar tajalliat berbagai tajalli-tajalli Allah Di bulan maulid tersebut Diberikan kepada kita semua Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berbahagia Beliau mengatakan ilmu ada ilmu fijih Ada ilmu hadih dan ilmu-ilmu yang lain semua itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu tapi ilmu itu ada dua marjau bahran yaltaqiyan bainahuma barzaqullah yabghiyan di antara laut ada dua ada laut yang yang rasanya asin ada laut yang rasanya tawar di antara laut yang tawar dan asin Allah menjadikan satu bisa berjalan bersama antara laut yang asin dan tawar tersebut bainahuma barzaqullah yabghiyan akan tetapi di antara laut yang tawar dan laut yang asin tadi Allah berikan dinding yang memisahkan meskipun bersatu tetapi tidak bisa bercampur begitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala ada ilmu yang sifatnya lahiriah zahiriah ada ilmu yang sifatnya batiniah dan ilmu yang sifatnya batiniah inilah yang seharusnya kita cari mencari asrar Allah Subhanahu wa taala Karena rahasia-rahasia Al-Quran yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW Allah berikan kepada para awliya wassalihin Sesungguhnya para awliya wassalihin Beliau menyatakan mirip kita lihat seperti air terjun Air terjun yang turun dari gunung kemudian mengalir ke sungai Dan akhirnya bermuara ke laut Dan lautan itu adalah baginda Muhammad SAW Artinya ilmu yang berasal dari para ahli ulo salihin asalnya dari Rasul dan ujung-ujungnya kembali kepada Nabi Muhammad SAW dan syarat untuk mendapatkan ilmu yang sifatnya batiniah. Syarat untuk mengetahui Rahasia-rahasia dari ilmu Allah Rahasia-rahasia dari Al-Quran Maka syarat yang paling utama Sebagaimana dinyatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami Ketika Abu Yazid Al-Bustami Bertanya dan berdoa kepada Allah Dengan doa yang dipanjatkan Setiap saat dan setiap hari Beliau mengatakan ilaika, ya, Rabbi, ya Allah Bagaimana aku dapat sampai kepadamu Menjadi benar-benar bertemu Dengan dirimu, dekat denganmu Ya Allah setelah sekian lama berdoa dan memohon mengemis di hadapan Allah menanyakan bagaimana caranya Agar dapat bertemu dengan Allah Sampai kepada Allah Usul dalam arti yang dipahami Oleh para para awliya wa salihin Maka Abi Yazid Al-Bistami Radiyallahu ta'ala'anuh Mendapatkan jahatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dikatakan kepada beliau Ya Abi Yazid Utruk nafsat wa ta'al Wahai Abi Yazid Jika engkau ingin sampai kepada Allah Lepaskan dirimu, nafsumu Tinggalkan ke ikhwanmu, Wa ta'al Kemarilah engkau sampai ke hadiratku Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Syuh Syam mengatakan matalullah betul dihayati, bahwasanya jika kita ingin sampai kepada Allah, syaratnya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada Abiyazid al-Bustami, yaitu hendaknya kita meninggalkan nafsu kita. Karena itu mari... Kita tinggalkan nafsu kita Yang dimaksud dengan meninggalkan nafsu bagaimana? Allah nakhut Hendaknya kita tidak marah Hendaknya kita tidak iri Hendaknya kita tidak dengci Hendaknya kita mau memaafkan Dan hendaknya kita selalu mengatakan ya Dan tidak mengatakan tidak Jika ada orang yang memohon pertolongan bantuan kepada kita Ada orang yang membutuhkan sesuatu kepada kita Jangan pernah kita mengatakan tidak Karena sesungguhnya Para awliya usalihin tidak pernah mengatakan tidak Beliau-beliau selalu mengatakan iya. Karena panutan beliau adalah Baginda Muhammad SAW Dan mana Rasulullah SAW Tidak pernah mengatakan tidak Beliau selalu mengatakan iya. Kecuali futa syahudih Beliau hanya mengatakan La ketika mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Kemudian Syedizim di awal tadi juga mengatakan Semoga kita kesaksian kita kepada Allah Syahadat kita kepada Allah Syahadat yang dapat terus kita ucapkan dengan segenap tubuh kita setiap takat, setiap ketik, setiap tarikan dan hembusan nafas sampai akhirnya kita meninggalkan dunia yang fana ini dengan bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah kepada Allah alam. MashaAllah. Allahumma salli wa salli mubarak ala saidina Muhammad sallu ala nabi. فإذن إن الله وملائكته يصلون على النبي هي آية من الكرآن وهي قديمة ككتم الكرآن والكرآن كلام الله فهي من كلام الله فأمر الله عز وجل الملائكة بالصلاة على النبي أي كانوا مشاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا عليه كيف أنت تسري على شيء لم يكن موجود ونحن نعلم أنه أول ما خلق الله عز وجل نور النبي صلى الله عليه وسلم وهل هذا يكفي نور النبي صلى الله عليه وسلم بل كان بشخصه نابساً تجليات ربه عز وجل حيث قال ألبسه من هذه البركات هذه الآية الكلمة إن الله وملائكته يصلون على النبي فأول ما خلق الله نور النبي القلم جاء قبل أو بعد هل جاء قبل النور أو بعد النور أول ما خلق الله النور نور النبي صلى الله عليه وسلم وأمر القلم الله عزوجل أن يكتب لا إله إلا الله محمد رسوله أي القلم جاء بعد خلق النبي صلى الله عليه وسلم لأن القلم كما معه معروف في حديث عبد الرزاق أن القلم الله عزوجل خلقه من نور النبي صلى الله عليه وسلم فمن هو هذا القلم؟ من هو القلم الذي يمكن أن يكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا قلم من نور النبي صلى الله عليه وسلم أي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن لأحد أن يفهم معاني سر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان من مخلوقا من نوره والقلم أول ما خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم فكتب لا إله إلا الله ثم قال الله عز وجل أكتب محمد الرسول قال وما محمد حيث حتى قرنت اسمه باسمك وما محمد هنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم عندما نوره الذي أصبح من نوره خلق القلم أصبح من نوره صلى الله عليه وسلم هو يريد أمام ربه عز وجل أن يظهر مقام العجز حيث قال وما محمد أي يا رب من محمد حتى هو بشر ومن محمد حتى يكتب يكتب اسمه مع اسمك فنكرم لم يعرف الجواب وهو القلم هو من نور النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا لله عز وجل قال يا ربي ومن محمد؟ أي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه أي مقام العجز الخالص أمام الله عز وجل عندما خلق الله عز وجل نور النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلق الأشياء من نور النبي وخلق القلم من نور النبي ولذلك قال في سورة العلق اكرأ اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اكرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم من هو المعلم؟ الله خالق من هو المعلم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم علم بالقلم أي أعطاه الله أمرا أن يعلم بالقلم وأعلم الصحابة كان منهم من يكتب أي إشارة إلى إظهار أسراره لهم بواسطة القلم، ولذلك كثير من الأولياء مثل محيد الدين إبن العربي مثل أبي يزيد البسطاني والسر السكتي والسليمان الديراني والجنيد البغدادي كلهم كتبوا في بالقلم وكل المخطوطات الآن بالقلم وهذا القلم هو من سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم به الله عز وجل الإنسان Uh, ayat yang tadi beliau sampaikan In wa Malah Ikatamu Yusuf Nabi. Ya Ayyuhal Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Tasylima Allahu Sallu Wasallimabarik Alaih. Ayat ini merupakan wahyu Allah yang sifatnya hakim. Wahyu Allah yang sifatnya hakim. Pertanyaan Allah memerintahkan Ya Ayyuhal Amanu. Sebelum Allah merintahkan kepada kita semua orang yang beriman Allah menyatakan Innallaha wa malaikatahu Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Pertanyaan Yang disolawati oleh para malaikat Yaitu Baginda Rasulullah SAW Saat itu sudah ada atau belum? Sedangkan dalam Allah ini Al-Quran ini Ayat ini sifatnya Qadim Azali sejak dahulu kala Saat Allah menyampaikan kepada para malaikat Wahai para malaikat Bersolawatlah kepada nabi Dan nah, nabinya sudah ada atau belum? Kalau orang biasa memahami belum ada Itu pemahaman yang salah Bagaimana mungkin Allah memerintahkan malaikat Untuk bersolawat kepada sosok yang belum ada Makanya saat itulah Rasulullah SAW sudah disolawati oleh para malaikat sejak pertama kali Rasul diciptakan oleh Allah, karena tidak ada makhluk yang diciptakan Allah mendahului Nabi Muhammad SAW. Para malaikat dan seluruhnya adalah setelah diciptakan Rasul SAW. Di mana seingat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaanhu ma ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi ya Jabir ketika bertanya wahai Rasul apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah maka sayyidina Jabir dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Jabir, kata sallallahu alaihi wasallam ya Jabir inna Allah khalaqa qabla asya'i nur madhikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuru wa Jabir sesungguhnya sebelum menciptakan segala sesuatu Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad dari cahayanya Allah. Artinya saat itu Rasulullah s.a.w. sudah ada berwujud cahaya dari cahaya Allah yang kemudian mempunyai sebuah sosok yang sosok itu merupakan tajeliat dari wahyu Allah yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa taslima nah setelah para malaikat itu berselawat kepada Rasulullah SAW Allah taala setelah menciptakan nurnya Rasulullah Allah kemudian menciptakan al-qalam Allah menciptakan al-qalam Syekh Hisam bertanya mana yang lebih dulu diciptakan al-qalam atau Rasulullah Maka beliau menjawab tadi Palam diciptakan setelah Rasulullah SAW diciptakan dari cahaya Allah Palam pena ini Kemudian diciptakan oleh Allah Dari cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ketika itulah pena Yang merupakan e, Diciptakan dari cahayanya Rasulullah SAW Diperintahkan oleh Allah wahai pena tulislah wahai pena Tulislah untuk tulis wahai pena. Maka bertanya kepada Allah apa yang harus saya tulis. Ya Allah maka pena diperintahkan pertama kali untuk menuliskan la ilaha illallah Muhammadir Rasulullah. La ilaha illallah. Menuliskan la ilaha illallah. Selesai menulis la ilaha illallah. Pena kembali diperintahkan oleh Allah tulislah Muhammadir Rasulullah. Saat itulah pena berhenti. Pena belum menulis, pena merendahkan diri. Bagaimana pena merendahkan diri? Karena pena ini merupakan bagian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri disuruh menuliskan nama beliau, maka beliau tidak segera menuliskan namanya, karena beliau merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nuri penani yang dari Nuri ya Rasul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tawal buan betul-betul merendah di hadapan Allah. Kemudian bertanya kepada Allah, Ya Allah, apa dan siapa Muhammad ini? Soslam sampai kok Tantas disandingkan dengan namamu Tantas disandingkan dengan dengan namamu pena tidak segera menulis tapi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala nah pena inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an al-qalam mengajarkan dengan pena. Nah, siapa yang mengajarkan dengan pena? Yang mengajarkan dengan pena adalah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita lihat mengambil keberkahan dari sir pena tersebut Para Sahabat ada yang diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menulis wahyu-wahyu, eh, kemudian menulis sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kita lihat. Para awliya us-salihin, di antara bulia-bulia itu, ada yang menulis buku. Seperti Ibn Arabi, Yazid Al-Gustami, dan beberapa para awliya tadi yang disebutkan oleh Syekh Syab Al-Babdani, Matawal Bithulu Hayatih. Di situ diterangkan, orang-orang soleh tersebut, mereka menulis berbagai buku tulisan-tulisannya. Karena ingin mengambil keberkahan Al-Qalam ingin mengambil keberkahan kalam yang disebutkan diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam hada qablul Allah subhanahu wa ta'ala sahibu kulli shay wa yamliku kulli shay wa huwa 'allama an-nabiy al sallallahu alaihi wal akhirin ومع ذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر عجزه الكامل وبذلك العجز وإنهار العجز دعاه ربه إلى حضرته وعندما تدعو من تحب تزين له المكان فبماذا زين الله عز وجل الجنان لحبيبه المصطفى عندما يأتي بيخ كريم تزين المنزل وتزين الشارع وتزين الطريق حتى تستقبل ذلك الزائر فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه الله إلى حضرته في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعده لينا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى وهذه السورة تدل على المعراج ولم هذا بالمعراج يسميها بالإسراء لأن الإسراء في حد الدنيا أما المعراج في حد الآخر من العلوم غير معروفة من الأسرار المعراج النبي من الأسرار ولذلك لا يمكن إذا سمها باسم المعراج يمكن لمعرفة كثير من الحقائد داخلها أما أغلقها ونوم يسميها باسم المعراج سمها باسم الإسرار أي يا عباد الله إن كنت يا عباد الله يا أيها معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الله عز وجل أعطى إذن أعطى للجميع إذا أرادتم أن تنفذوا إن جن أو إنس من أقطار السماوات تفضلوا ولكن لا يمكن أن تنفذوا إلا بسلطان فسورة الإسراء هي في محدد الدنيا إذا أردت أن تنفذ إلى أكثر السماوات والأرض يجب أن يكون عندك سلطان ومن هو السلطان؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنفذ إلى أكثر السماوات والأرض وهذا السلطان هو النبي تريد أن تنفذ في أبطار الدنيا فنفذ يستعملون كثير من الطائرات الآن أو سبايش شفل أو سبايش شفل فيمكن أما النفوذ إلى أبطار السماوات والأرض يجب عليك أن تجد سلطان ومن هو السلطان هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاه ربه دعا ذك السلطان فزين له الجنان حتى يستقبله استقبال الملوك استقبال كرم الله عز وجل عظمة الله عز وجل فزين الجنان بماذا زينه بكلامه القديمي بكلامه القديمي لأن الكلام القديمي القرآن هو أعظم ما يمكن هو ما في الوجود ظاهرا ومعنا وغير مخلوق فزين الله عز وجل السماوات والجنان بآيات من الكرآن ومنهم آية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي زين الجنان بزينه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فزينة الجنان هي صلاة على النبي. ويوم القيامة من يدخلهم الله عز وجل إلى الجنان هو زينتهم صلاة على النبي. لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه الله من نور النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر الملائكة بتزيين الجنان تحذيرا لتنبيس النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصلوات له ولأمته إلى يوم القيامة فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أول جنة ثم الثانية ثم الثالث ثم مقعد السلم جنة الفردوس حتى وصل إلى قابا قوسيني أو أدنى فكان قد لبس كل هذه الألبسة أي albisat as-sara' ala nabi sallallahu alaihi wasallam walbisa asma'a allahi husna allati tajalla Allah azza wajalla alayhi biha fajaa'a ida hadrat alhaq azza wajalla bi sunnatihi alkamila fastahbadahu rabbuhu bi hadhihi az-zina ya la wa la illa billah jadi saya ingin melanjutkan Ya saya berusaha se, ya saya nggak bisa apa lah, apa, apa yang keluar dari ucapan ini semoga apa namanya boroka. Rasulullah SAW dikatakan Rasul Islam, beliau selalu menunjukkan ketidakmampuannya dihadapan Allah Subhanahu Wataala. Padahal Rasulullah SAW telah diberi oleh Allah. Ilmunya para nabi yang terdahulu Para rasul yang terdahulu Maupun yang akan datang kemudian Telah diberi ilmunya segala sesuatu Dan telah diberi oleh Allah segala sesuatu eh, Rasulullah dikasih semuanya Tapi beliau dengan semua yang dimiliki di dihadapannya Allah Setiap saat, setiap detik, setiap nafas Rasulullah itu tidak pernah menunjukkan punya sesuatu tidak pernah menunjukkan memiliki sesuatu, tidak pernah menunjukkan eh, mampu berbuat sesuatu, tetapi yang ditunjukkan oleh Rasul S.A.W. Az Zuhur Kamir bahwasanya beliau itu betul-betul lemah, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Sempernah beliau menunjukkan kelemahannya, betul-betul merasa menyadari dirinya tak bisa apa-apa pada beliau dapat semuanya. Karena dari seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang punya jiwa yang betul-betul merendahkan diri Di hadapan Allah Sangat tinggi Tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW Maka Allah pun Memanggil hambanya ini Memuliakan hambanya ini Mendekatkan hambanya ini Bawa kawasan awadna sedekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu di malam Isra dan Mi'raj Saat itulah kita bisa Membayangkan jika kita Mau kedatangan tamu Kita mau kedatangan tamu Seorang tamu yang mulia Yang kita undang Atau mau ke rumah kita, ke tempat kita Tentu kita akan Menghias rumah kita Kamar tamunya akan dihias Ruang tamunya akan dihias Lorong-lorong jalan-jalan gangnya akan dihias Dihias dengan semua yang kita mampu Dan semua yang kita bisa Kita akan gunakan untuk memuliakan Dan menyenangkan hati tamu tersebut Lantas bagaimana Allah menghias langit Bagaimana Allah menghias surga Ketika Allah Mengundang Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa, alihi wa sahbihi wa salam. Ketika Allah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maka Allah pun menghias surga Dengan hiasan yang paling indah Dan hiasan yang paling indah Adalah kalamuhul qadim Wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Yang tampak secara buhir Maupun dari rahasia-rahasia batinnya Tidak ada Hiasan yang lebih indah Dari wahyunya Allah SWT Makanya langit, surga semua Dihias dengan wahyunya Allah Dan diantaranya adalah Ayat yang diperintahkan para malaikat Dan seluruh orang-orang yang beriman Untuk bersalawat kepada Nabi SAW Dan mengucapkan salam kepada beliau Itulah yang digunakan untuk Menghias surga dan langit Sehingga di malam Di misra dan me'rajkannya mi Rasulullah S.A.S. langit itu dipenuhi dengan solawat, para malaikat semuanya bersolawat. Maka berangkatlah Rasulullah S.A.S. min al-Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Diceritakan dalam surat Isra. Di situ nama suratnya disebut surat Isra. Tidak ayat tersebut. Persirat perjalanan Mi'raj Kenapa Allah tidak menamakannya Sebagai surat Mi'raj Tetapi surat Isra Salah satu hikmah dan, dan maknanya adalah Karena Mi'raj adalah urusan langit Sedangkan Isra adalah urusan perjalanan di muka bumi Dari satu wilayah ke wilayah yang lain Meskipun itu masih di langit, jatuh langit yang lain Tapi itu urusan wilayah bumi Yang sifatnya gohir Sehingga masih bisa dimengerti oleh manusia Tapi kalau yang namanya mi'raj Itu adalah urusan langit Yang mana urusan langit adalah Urusan-urusan rahasia ilahiyah Tidak ada Satu manusia Yang bisa mengerti Dan memahami Rahasia perjalanan mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa yang ditemui Rasul apa yang dirasakan Rasul, apa yang diperoleh Rasul, tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya kecuali Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dan orang-orang yang memang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi Karena itu di Al-Qur'an dikatakan, "Jika kalian ingin melakukan perjalanan dari satu dari barat maupun ke timur bisa tapi kalian kalau mau menembus tujuh lapis langit dalam arti bukan langit yang zahir tapi langit yang batin maka kalian tidak mungkin bisa illa bisultan kecuali kalau kalian punya sultan kalian punya kekuatan yang dimaksud perjalanan ke langit ini bukan pesawat ruang angkasa yang sampai ke bulan atau menuju planet Mars bukan itu tetapi perjalanan ke langit adalah langit-langit ilahiah yang sifatnya batiniah yang mi'rajnya Nabi Muhammad s.a.w. melampaui semua itu siapa yang pengen melakukan mi'raj yang semikian tidak mungkin bisa kecuali kalau dia punya sultan kalau dia punya kekuatan lantas siapa yang dimaksud dengan sultan sultan yang dimaksud kata syuhisyat al-pegani rahimahullah mata'anullah bituli hayati keluarga, dan juga dalam keadaan syuhah wal-afiah beserta sekinap keluarga, guru dan murid-muridnya Maka beliau itu mengatakan yang dimaksud dengan Sultan adalah wajinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada seorang pun yang mampu menembus langit langitnya Allah subhanahu wa taala dalam arti langit yang kauibia kecuali kalau orang tersebut didampingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibimbing oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Karena itu Kalau kita ingin Bisa menembus langit tersebut Syaratnya adalah Kita harus selalu Bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Di malam mi'raj itu Rasulullah Disambut oleh Allah Numbis tujuh lapis langit Langitnya dihias dengan salawat Masuk ke surganya Allah SWT Sampai ke Janatul Firdas Setiap Rasul sampai ke surga Sampai ke satu tempat Di situ Rasul diberi pakaian-pakaian keindahan Dan pakaian keindahan tersebut Tercipta dari salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Kemudian pakaian ini ketika sudah sempurna Dikenakan oleh Rasulullah SAW Dengan Keindahan yang tiada cara maka Rasul pun sampai pada Kaabah Kaosain Aul Adna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan keindahannya yang maha yang yang sangat sangat sangat sangat luar biasa bertemu dengan VAT yang maha indah dan lipas pakaiannya adalah pakaian dari ayat salawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena itulah barang siapa yang ingin mendapatkan pakaian-pakaian keindahan tersebut Hendaknya dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Karena barang siapa yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam Orang tersebut oleh Allah diberi pakaian dari cahaya salawat tersebut Yang cahayanya itu sejatinya berasal dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Sehingga semakin sering semakin banyak seseorang bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi Maka dirinya akan semakin bercahaya بهدفاً الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سنختم بهذه الفصل, بهذا الفصل الأخير قال الله تعالى في كتابه الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي خذوا أفضل ما عندكم إلى, إلى, إلى كل مسجد كل مسجد مش فقط مسجد واحد أما معظم المساجد كل المساجد أمر إلهي خذوا زينته عند كل مسجد أي بكل مساجد الدنيا يجب أن تأخذوا زينتهما وما هي الزينة أولياء الله يأخذ الزينة إلى كل عبد إلى كل قلب مريد من مريديه أي تجليات الحق عز وجل من خلع الأنوار التي ألبسها للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من النبي أن يلبس المريدين من تلك الزينة لأن المريد يصبح قلبه مجد بذكر الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا زينتكم عندكم كل أي خذوا حبيبكم اللصف عليه أفضل الصلاة معكم أن يكون في قلبكم ذكره دائما على لسانكم صلوات صلوات النبي صلى الله عليه وسلم عن صلى الله عليه وسلم دائما غير منقطع في قلوبكم ولذلك قال خذوا زينتكم عند كل مجد أي اجعلوا نبيكم صلى الله عليه وسلم ذكره معكم عندما تذهبوا إلى المساجد فهو زينة المسجد وليس زينة أخرى هي زينة إما إلا زينة النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ألبسه الله تعالى عليه من خلع أنوار في سورة المعراج في سورة الإسراء والمعراج وما ألبسه الله تعالى من خلع أنواره في قابة قوسين أو أدنى فأولياء الله لهم بعض الحظوظ أن يأخذوا من هذه الزينة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستلطاف النبي أن يوزعوها على مريديهم أو يوزعوها على الخلق ويصبح هناك زينة المسجد وليس بالآيات الكرآنية المكتوبة في المسجد فقط هذه جميلة ولكن الذكر الذي يكون في قلبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة وقالوا وما هي رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر وما بالك بحلق الذكر في قلبك فقلبك يصبح روضة من رياض الجنة ببركة النبي المصطفى عليه عبدالصلاة والسلام ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة فإذا أنت ذكرت النبي بالصلاة على النبي فيصبح قلبك قلب روضة الروضة الروضة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك وجدت هناك في كل بعثة تصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم رزقنا الله إياكم وجعلنا دائما على عتب الحبيب المصطفى بحرمة الحبيب وحرمة أسرار سورة الفاتحة. علموا أن فيكم رسول الله ليس لم يقل هو في القرآن الكريم فسروها بمعنى كثير أي بينكم ولك هو يق أو معكم ولكن الآية صريحة وعلموا أنه فيكم أي نوره فيكم كل شيء مخلوق من نور النبي صلى الله عليه وسلم فالنور فنور النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود مع كل شخص ولذلك هو حاضر مع كل شخص ولذلك هو متصل مع كل شخص تعرض علي أعمال أمتي فهو متصل مع كل واحد منا. فالقلب مفتوح من طرفه مفتوح من طرفنا مغلق إذا تقدمنا في العبادة يفتح من طرفنا قليلا فقليلا فقليلا, فقليلاً, فقليلاً حتى يأتي كأنبوب متواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه بركة العظمة. وفي الدُّخُل المسجد إذا دخلت المسجد اللهم صل على سيد سلَت وفتح لي أبواب أبو رحمة, رحمة هذا بين هدي دعاء وكلمكم جوبلة. نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الشيء. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وتدخل في بسم الله الرحمن الرحيم وتدخل في المسجد م. تطلب من الله فتح أبواب الرحمة ومن الرحمة في أول بالصلاح أولاً بالصلاة والرحمة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن الدخول إلا بمع النبي إذا أردت أن تدخل في الأسرار اما أن تدخل طبيعي في ظواهر اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وتدخل أما إذا أردت تكون في مقام أعلى تدخل برحمة الله وتتذكر هناك أن الرحمة الكبرى هي الرحمة المهتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغيب عن ناظرك فدائماً قلبك مشغول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل المسجد وهذه هي الزينة العظمى التي يلبسها الله عز وجل خذ زينتك عند دخول المسجد ليس فقط بالعطر أو بالمسك أو بالعنبر أو باللباس ف هذا شيء ظاهري عليك به ولكن للاشياء الباطنيه والاسرار عليك باستحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما استحب سيدنا ابو بكر الصديق تستحب مع النبي اي بالروحانيه apa yang beliau sampaikan di malam hari ini dengan Me mengungkapkan salah satu rahasia dari wahyu Allah yang berbunyi khudhu zinata kuma inda kulli masjid hendaknya kalian pakai hiasan kalian yang terbaik setiap kali memasuki masjid setiap kali masuk masjid pakai pakaian yang terbaik yang menjadi pertanyaan apa masjid yang dimaksud di sini kemudian hiasan yang dimaksud itu apa? Beliau mengatakan bahawasannya para awliyah wassallehim senantiasa ingin memberikan kepada murid-muridnya kepada murid-muridnya itu para awliyah wassallehim ingin memberikan hiasan di dalam hatinya dan hiasan itu apa? Hiasan itu adalah nur nur Allah, tajalli tajalli Allah. Ketika Rasul Muhammad SAW bertemu dengan Allah di malam arad. Karena itu pertemuan Rasul dengan vatnya, dengan wujudnya Rasul Bertemu dengan vatnya Allah subhanahu wa ta'ala Saat itu tajalinya luar Biasa nur yang Allah berikan kepada Rasul Di mana Rasul ciptakan dari nur Allah Di situ ketemu lagi dengan nurnya Allah Berlimpah nur di sana Dan tajalinya itu terus ada sampai kapan pun Selalu ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nah para awliya itu sangat ingin diri Beliau-beliau dapat bagian dari nur tersebut Dapat bagian dari nur tersebut. Nah, karena beliau cinta pada murid-muridnya, para auliya itu enggak mau untuk dirinya sendiri, maka beliau juga pengin di hati murid-muridnya ada nur dari tajalli Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuannya dengan Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Nah, karena itu, kalau kita pengin dapat tajalli tadi, nur tadi, bagian nur tadi, maka ketahuilah sesungguhnya hiasan yang dimaksud adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW Dan masjid setiap murid Masjidnya setiap orang yang beriman Adalah hatinya Karena hatinya ialah tempat untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala Untuk ma'rifah kepada Allah Kenal Allah Hatinya ini tempat untuk mendekatkan diri Berinteraksi dengan Allah Semuanya di hati jadi makna masjid di antaranya masjidnya adalah hatinya. Karena itu karena hati ini yang selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hati ini dihias dan hiasannya hati tersebut adalah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa wasallam. Kemudian tadi saya tanyakan kepada beliau, saya pernah mendengar seorang saleh menerangkan makna ayat wa'lamu wa anna fiikum rasulullah ketahuilah Sesungguhnya Fikum Pada diri kalian adalah Rasulullah SAW Ahli tafsir wahir Punya penafsiran yang berbeda-beda Ada yang mengartikan Fi Artinya ma'akum Ada yang mengartikan Fi Artinya bainakum Di antara kalian Bersama kalian Yaitu di masa sahabat dahulu Di situ ada Rasulullah SAW Di masa hidupnya Rasulullah SAW Tetapi orang-orang yang salah Punya penafsiran yang, yang jelas Ya Bagaimana penafsiran yang jelas ayatnya jelas Allah tidak mengatakan wa alamu an nama akum anna Allah tidak mengatakan wa alamu an nama tapi Allah mengatakan wa alamu an nasikum sesungguhnya si artinya pada pilih kum kalian Rasulullah ada Rasulullah Sallam artinya apa dalam diri kalian wahai Umat manusia Ada nurnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena sejatinya seluruh ruh manusia diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena itu seluruh manusia itu Punya hubungan yang erat Dengan baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setiap saat dalam kehidupan dunia Maupun akhirat Rasulullah selalu mengandral umatnya ini Karena hati Nabi selalu menyambung dengan hati umatnya Cuman bedanya Kalau pintu hati Nabi untuk umatnya selalu terbuka Sayangnya pintu hati umatnya untuk Nabi Seringkali tertutup Sehingga apa yang dari Nabi ini Seringkali tidak nyampe kepada umatnya Karena umatnya menutup dirinya sendiri Nah kalau kita beribadah dekatkan diri kepada Allah, hati tadi terbuka, pintunya terbuka, sehingga terjadi hubungan yang kuat dengan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah indahnya kalau di hati kita itu tertengung, tersiar, terpuyar selalu, terucap selalu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ida maror tumbiriya wiljan nati farda'u. Jika kalian melewati taman taman surga, hendaknya kalian masuk tinggal di sana yang nyaman, nikmati tangan taman surga tersebut. Arti itu begitu, nikmati tinggal di sana yang nyaman. Manfaatkan taman surga tadi. Kalau masuk taman surga, sahabat nanya wama. Oriyadul Jannah Ya Rasulullah Apa yang dimaksud Taman Surga Ya Rasulullah Maka Rasul menjawab Hilatul fikir dalam sebuah makna Dalam sebuah matan hadis. Hilatul fikir Yang disebut Taman Surga adalah Halakah Halakah Kumpulan-kumpulan orang yang berfikir Artinya suatu tempat Yang di dalamnya disitu ada fikir Maka berkat Nabi Muhammad S.A.W Tempat yang biasa itu Menjadi Taman Surga Itu berkat saksinya yang menyatakan adalah Nabi Muhammad SAW kalau Rasul enggak mengatakan begitu walaupun dihikiri, ya tempat itu biasa-biasa saja tapi Rasul sudah menyatakan tempat yang dihikiri itu jadi taman surga, nah karena itu, jadikan di dalam hati anda selalu ada fikir salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kalau di hati anda ada salawat kepada Rasul maka hati anda menjadi taman surga berarti diri Anda setiap saat berada di raudhahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa baina qabri wa di antara mimbar tempat aku ceramah dan makamku tuburku di situ ada taman surga Ar-Raudhah yang kita kalau ke Madinah Al-Munawwarah semua berupaya masuk ke Raudhah, taman yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi Di situ orang salat, di situ orang zikir, di situ orang selawat, di situ orang baca maulid. Jadikan hati kita Raudhah tersebut. Tidak menunggu datang ke sana. Setiap saat jadikan raudha itu ada dalam hati kita dengan terus terus mendengungkan salawat. Makanya Allah Taala lewat kisah Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam doa masuk masjid Rasul mengajarkan kalau masuk masjid awali dengan langkah kaki kanan ter. Pertama, kemudian persolawatlah kepada NabiMu Muhammad SAW. Kemudian ucapkanlah Allah mafatihi abwabah rahmati. Ya Allah, mintaklah untuk pintu-pintu rahmatMu. Sedangkan Allah telah menyatakan di dalam Al Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Artinya, minta rahmat itu, yang rahmat yang terbesar. Bukakan pintu rahmat. Ya pintu rahmat yang terbesar. Ya pintu rahmat yang terbesar. Rahmat yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau masuk masjid, jangan tinggalkan Rasulullah. Selalu bersama Rasulullah. Jadikan Rasulullah itu ada bersama kita terus. Kalau ada Rasul ada bersama kita terus dalam hidup kita, dalam nafas kita, dalam hati kita. Sholawat itu tidak ditinggalkan. Maka kita akan didampingi Nabi Muhammad SAW. Masuk masjid dengan hati yang bersorak. Tawat itu yang namanya hukum zina atau meja masjid memang indah, masjid dihias dengan ayat, ayat Al Quran, memang indah kalau kita masuk ke masjid dengan pakaian yang bagus, dengan pakaian dengan aroma yang harum, memang disunahkan pakai seperti itu. Tapi itu hanya makna makna bohir. Kalau kita cuma melakukan yang seperti itu, kita dapatnya yang bohir bohir. Kita maunya begitu saja atau mau meningkat? Kalau mau meningkat, ya jangan cuma ambil makna bahar ini, tingkatkan kepada makna yang batin, dan makna batin itu, dengan hati kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Wa Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Samae Hafidh terjemahnya syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita minta kepada Allah subhanahu Allah ma'alim nama yang faunah. Apa yang telah disampaikan, mudah mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita yang manfaat. Saya yakin hadirin sekalian paham apa yang disampaikan, baik melalui langsung atau mutar-cimnya. Insyaallah paham. Ayatnya cuma satu muter-muter bulat-balik itu dijuga. Pahamnya kita ini kalau masuk ke masjid beli baju bagus pokoknya yang mahal sedikit ya pakai minyak wangi. Ada mana nafsirkan dikatakan pulih masjid itu masjid pulih sholatin. Sholat adalah an-nabi shalallahu alaihi wasallam khususin akum bersalawatlah kamu apabila kamu masuk sholat. Jadi pahamnya kita, ayo kita masuk ke masjid dengan menghiasi diri kita. Inilah kenapa Karena selera kita ini rendah di bawah. Sedangkan Allah perintahkan kepada kita lil imama. Mut, Imam Mutaqin adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Baru terbentuk keluarga yang sakinah Apabila menjadi kurraka ayun Di diri hati dan istri kita ini selalu berselawat Dan ada kecintaan kepada berginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Malaka baru terjadinya rumah tangga yang sakinah mewadah Warahma. Hadirin jamaah rahimahumullah Tentunya kita enggak selalu Pas dengan ilmu, karena ilmu Allah itu Jika ditulis dengan Air lautan, dan dijadikan semua Tangkai, pohon-pohon yang ada di bumi ini Dijadikan penanya, maka Tidak akan cukup, walaupun dilipat Gandakan air lautan, dan dilipat Gandakan itu penanya InsyaAllah, Jum'ah Budang, Jum'ah yang akan datang, kita kumpul Seperti ini lagi, InsyaAllah Majlis Maulid, Fetarih Thani Min Januari Bantum Bil arwah <laughs> Jadi setahun lagi yaitu Satu Jum'ah lagi Malam Jum'ah kita hadir Karena sudah rutin pada awal Jum'ah Min Rabi'il Awal Al-Mu'assis wa Hazar Mawrid Adalah hadis Anis bin Ali Al-Habshi InsyaAllah kasih tahu yang lainnya Mudah-mudahan cuaca, kesempatan, dan saat kita diberikan sehat. Dan insyaAllah saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita ini, baik dari beberapa daerah dan juga negara-negara tetangga akan harir pada tempat ini. InsyaAllah, pada tanggal 2 Januari, Kamis malam Jukat. Dan diawali pada yawmil... Rabi, yaitu hari Rabu-nya malam Kamis-nya membaca Manakib Syekh Abdul Qadir Jaelani yang keseluruhannya itu adalah merupakan bagian untuk dibukakan pintu rahmat Allah SWT Kita selalu mengetuk pintunya Allah dan selalu berada di tempat pintunya Allah SWT berkali-kali suatu saat kita akan dibukakan kepada kita sekalian sebagaimana Habib Alin nyatakan waftah abwaba kullu kullu babin mubla. Kita minta di dibukakan daripada setiap pintu yang tertutup tidak didapati pintu itu akan terbuka dari pintu pintunya Allah Subhanahu wa taala melalui daripada pintunya Rasul sallallahu alaihi wasallam hadirin jamaah rahimakumullah mari kita kembali dengan tenang sebelumnya kita nikmati sajian apa yang disiapkan oleh panitia keseluruhannya mudah-mudahan kita dimaafkan kita keluarkan ini tempat Wallahualatana bi makamin hadza zambal illa gubarata melimpahkan Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah kabulkan segala macam hajat kita insyaallah kita akan dipertemukan lailatul jumuah yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat dalam keadaan tetap iman dan Islam ya walikulin nasolih ha wa ila hadratin nabiyy sallallahu alfatihah auzubillahi min syaitanir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Rahman Al-Rahman Al-Rahman Iyaka na'budu'a iyaka nasta'in Iyidina surat al-mustakdim Surat al-lazim na'alam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursaleen wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا تقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا الى الحق وانه طريق المستقيم وانصرنا على القوم المفسدين ومرمم اصحانا وشأن المسلمين اشفنا وعافنا وعاف المرضى المسلمين واعمل بعمرنا لادراك عصر صاحب الزمان يا رب العالمين اللهم اجمعنا مع حبيبك المصطفى في الدنيا وفي الاخره وقبل الموت يا ربي يا الله وفي القبر وعيد يوم القيامة يا ربي يا الله وفي البرزر نمنح على كل شيء قدير وبالإجابة جديد يا رب كلنا لك عبد يا الله وأحق ما يقول لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعطينا يا ربي ، يا الله نحن ندعوك وعليك الإجابة دعوني أستجيب لكم يا ربي يا الله اجمعنا مع الحبيب المصطفى اجمعنا مع الحبيب المصطفى اجمعنا مع الحبيب المصطفى يا سيد يا رسول الله نظرة منك يا حبيب الله يا سيد يا رسول الله يا حبيب الله يا كريم الله يا نبي الله يا شفيء المذنبين نظرة منك إلى كرورنا تبرد بها كرورنا يا سيد يا رسول الله يا رب أنت العظيم أنت الكريم بكرامتك يا سيد يا يا رب يا الله بكرامتك يا الله بكرامتك يا الله بعظمةك يا الله أن تفتح لنا بابا إلى حدرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لنا بابا نافذا إلى حدرة النبي المصطفى وهذا لا يعجزك يا ربي يا الله أنت القادر المقتدر أنت الأول أنت الآخر أنت الظاهر أنت الباطن يا ربي يا الله فلا تردنا خائبين فلا تردنا خائبين اجمعنا مع حبيبك المصطفى في الدنيا قبل الموت وعند الموت وفي القبر وفي البرزخ وفي يوم القيامة يا ربنا أن نكون تحت شفاعته ونرجوك يا ربي يا الله بجاه الحاضرين بجاه الحاضرين الذين نراهم وبجاه الحاضرين الذين لا نراهم وبجاه الملائكتك الموجودين في هذه حلقة الذكر أنت أن تغفر لنا وترحمنا هذه الرحمة يا ربي يا الله أن ترينا النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة يا ربي يا الله نظرة واحدة يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا الله يا الله, يا الله, يا الله, أنت الله فلا تردنا يا الله جئناك يا ربي جئناك بهذا الجمع الكبير أن تغفر لنا وتمدنا بمدد من عندك لنضرك به حقيقة نبيك المصطفى عليه أبضل الصلاة والسلام وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح Terima kasih dan mohon maaf segala kekurangannya. sebelum kembali supaya lebih dikirsap lebih tertib untuk memudahkan panitia untuk menyediakan hidangan yang tersedia. Lebih kurangnya kami atas seluruh nama keluarga besar Pondok Pesantren Darul Husain. Jazakumullahu ahsanal jaza terutama kepada Syekh Maulana. Amin robbilamin wa narjukum an nazur fi 'amal. Wassalamualaikum insyaallah.